والمهم أن لا تغتر بثنائي أحد عليك لأنه لا يرى منك إلا ظاهرك ولا تئس من ذم أحد من الخلق لك فإن الله أرحم بك منه ومن نفسك ظاهٍ هذا واجعل أمرك كله في سرك وجهرك وغيابك وحضورك عن الخلق أمر معلق بالله وكن على يقين يقين أنه ما من نعمة إلا والله الله وليها وما من نقمة إلا والله قادر أن يدفعها واسأل الله أن يمتعك في الدنيا متاع الصالحين وفي القرآن إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم اجعلنا منهم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين